بعد أن دينا أن لمحاق في العناصر الموجدة للخصة نريد أن نتكلم أن المنهض إنما هو سنوخ والسنوخ لا يمكن أن يكون سنوخا مفيدا ما بحض إلا إذا كان أنفكر قد خطط لذلك السنوخ والسنوخ مرضود إلى شيء ليس فكرا على اطلاق دير ولا على راحته ولكنه فكر في اطار العقيدة الايمانية اذا فالعقيدة الايمانية هي اساس التفكير في التخطيط لينشع السلوطة ولذلك كانت اصحابك اللي نبدأ من وضع البطر نتحاولونه أن يجعلوا من السنوك المنهدي فكرا وأن يجعلوا من الفكر عقيدة حتى يحضر الفكر في إطار العقيدة وحتى يحضر السنوك في إطار الفكر ما كن في وضعهم لا تصل إلى هذه المركبة لنا القدافة لماذا؟ لأنهم بشر وما دام بسرا فأقوله المتفايفة وما دامت أقوله المتفايفة فلا يمسن لأحد إلا أن يقنن لأحد حين يقنن أحد الأحد كما قلنا تبدي غريبة السيسرة من المقبل والسبعية في المقبل الله ويأتي الجهر في من يضع ولا كل العقيدة الإيمانية كلنا سواء فيها ولا يستطيع أحد أم وتعالى بأنها ولا تستيسف نفسه أن تأخذ مبدأ ربه لأنه ربه أما نبدأ الأففى نبدأ المشارك فلماذا يخذع نفسه لمبدأه وهو لا يخذع نفسه لمبدأه إذن كالفارق بين العقيدة الإيمانية والعقيدة المصنوعة الفترية أن المخمن الذي نعتقده المخمنة رب عالم حكيم لا تخطى عليه فاطح ولا تتطور في إدراساته الأشياء فهو يعلم الخير في نهاية الخير ويعلم الجمال في قمة الجمال أما نفسه فنقمن على مستوى تفسيره فإذا ما ابتقينا حاولنا المعבר وقد نأتي دي قانون المضادي للقامل لماذا؟ لأن يُبهل شاعة التقنين الأول ما عند ينفى عندаксим وقد نأتي دي قانون المضادي للقامل لماذا؟ لأن يُبهل شاعة التقنين الأول ما ينفى عندAUDIBLE في التقنين السالب إذن فالعشيبة الإيمانية؟ او ما سيئ له الإيمان؟ ومع ما؟ نؤمن القلب إلى عشيبة بحيث لا تطفي مرة اخرى الى الزهن لتبعث من الجديد فالذي يعتقل عمر ثم يحاينه في بعض الاخائيين ان يسود هذا الامر الى مستوى الزهن ليناسك لا يقال عقيدة في قلب فكرة لفت نظرية في مستوى الزهن تجن فكلمة العقيدة التي يعنيها كلمة الامات تجنونا على الرب ومعنى الربس أن أنه شيء مربوط مربوط لا يمكن أن تحلك لرابطك فلا يمكن أن تتحلل ذلك هو اصار العقيد حين نجد العقيدة بهذا المعنى نجد أنه لا عقائد أبدا في مدرسات الحف كل شيء يجريكه, يجريكه حف لا تقول أني اعتقدت أن الشمس طلع لا تقول, لا تقول أن الربس نعن المل أعتقدت أن الورد نعن المل لا تقول تكون... أعتقدت تكون... أن الرائحة رائحة قائدة كل ما يبقى في بطار الحج ليس عقيدة لماذا؟ لأنه ليس على العين عين مسهدية أمر مسهدي لكن العقيدة إنما تأتي لأمر غيره قد يحدثك فكرك أو يصدف لك سيطار لأنه أمر غيره بمثلال ولا كن الأمر الذي يبقى الحج لا يمكن أن يكفيه لا أقول انا اعتقدت أن الخرارات تمد بالأجساء لأن هذا أمر النجرة بالخص لا تقول أن التأثير يسبق ظاهرة الجزء برجو أمر هذا إن عرفت قل أدراك ولكن لا شخص الاعتقاد إذا امسى العقيدة إنما ستعرر دائما لأمر غيره هذا الأمر الغيره هو المطلوب منك أن يرضى لانه ما دام غيبا فهو ارضه ان الفس يتمرد عليه وما معنى رفض تقول له يا حس ويا فس ذلك البسط في هذه المقال لم حينما تفير بعض اعقاب الدنيا مشهدا لا يجد الايمان حين نبعث الخلاص طير الكاسر للنار عينا تنطئ اعضادته لا ثوره لهذا التفسير احيين يدخلون الجنه يدخلون يدخل المؤمن الجنه او يدخل الكافر النار من من تعب العقيده نما انا فست ولذلك اذا حصلت العلامه الكبرى تبدا تصاعد اعمال التوبه لان المسائل دخلت في باب المساليات وما دام دخلت في باب المساليات هذا اصحاحه الناس والعقيده ما جاءت لتفقع الاعمال انما جاءت لتفقع الفلوس ولذلك تتجدد مراتب اليقين كما قال العلماء استلم علم يقيني يرسل منك معلوم من منسوط السفق ترع علما يقيني نصل لك سورة معلوم فترع علما فإذا ما انتقلت من علم يقيني إلى عين يقيني انتقل بالمرخلة إلى مخلوة سمي عين اليقين فإذا ما دخلت في حقيقة الذي رأيت عينه يقال لك ذلك حقيقة اليقين إذن فالمرتبة العقدية لا تتعرضوا لعلم اليقين لأنه من العين أجام الصلاة يتحاجين على كده ولا تتعرضوا لحقيقة اليقين وإنما تتعرضوا لعلم اليقين لأن هذا هو من يكتبه ونوضح هذه المسألة نقول مثلا طبعا لم يتأثرت بلدا من البلاد لم يتأثر لأفكار لم يتأثرت إلى العلم فقلت أنا رأيت فاسحة في حجم البطيقة وفي ستم التصاع وفي لون المودع وفي طعم في المسرع وفي رائحة المودع تلك سورة البهنية لقلتها إليك وعلى قبل تلسيقك لصدقي ستأخذ منها سرع المنزل على قبل صدقي تقل يكين كنت قلت ما جربتني في السلسل لأنني قرأي لا يكينها ثابت هذا هو علم اليقين فإذا التفدت خلفي وجئت بهذه الحافظة هاتفة وخلصنة هي هذه انتخلت من عين اليكين الى عين اليكين فاذا تقفتها بالفكير واعطيت كل واحدة سطعة منها فأقل وتأكد من كل اوصافها وصل الى حقيقة اليكين تبقى حقيقة اليكين من هاتف عندها التكبير عين اليكين من عندها التكبير إلا فيما لا يدرس بالعلم إنما علم اليقين هو ده فيه. إذن فالعقائد لا تقوم عقائد مضبط على قلبة الأمور الحكومية وكلمة في العقائد في الأمر الغيجي هي ما تتواجد منه القلم تبقى كلمة العقيدة للمؤمن وجود الإله الواجه للجول تلك هي الخلمة شو نتيجة بهذه الخلمة يوجد بعد ذلك أشياء تتعلق فحيما يوجد اليكين والاعتقاد والسمئنان إلى أننا موجودون بقوة لها من سهل قدرة ولها من سهل علم ولها من سهل حكم ولها كل استفاد أنا تكلمت عن استفاد التي يفرضها العطل يفرضها العطل أن يطلبها المخلوق في قوة خالقة لكن لا أعرف إلا أنها قوة حقيقة كل ما قول بلاسفة الحكرة على ست أبراج هذه الحكومة والحكمة لأنه ننصر والعناية بالإنسان لأنه نجل نتوحى مصلحة الإنسان إذن فالأدلة المسلمة نأتي بها أرجاء بها العلماء وجاء بها الفلسفة وجاء بها الفلاسفة المسلمون في العصورة التي حدثت فيها الفكر الفلسفة نقول لكل ذلك استدلال بالآثار على وجود القوى تستجل بالأثر على وجود المؤثر تلك الكلمة المجادة التي قالها العلماء قبلها بلابة الأثر على المؤثر هي التي حللها الفكر الحديث إلى عناصر دليل القز دليل الغال دليل السببية دليل العمال دليل الأحكار كل هذه الأسياء لتطريع عن الأثر والمؤثر لكن هل العطل حين ينتهي إلى وجود قوة لها تلك اتفاق أخفر العقل اتفاق المطلوبة لتلك القوة؟ لا هو أخذ اتفاق اللي رأى أنها ضرورية إجابة ذلك القوة طيب ومثل تلك القوة لا العقل مثل همته هذه إذن فالعقل مهمت أن يعرف القوة وبعد ذلك القوة تتفضل على الخط فترسل رسولا من الخلق في المؤسسة ان تعدد عنها العقود وتعدد عنها الحنون المتميزة ليقول لنا مثل اسم تلك القوة ما صفات تلك القوة ما منهج تلك القوة ماذا أعدت القوة لمن أصاعها ماذا أعدت القوة لمن عصاها إذن فالعقل لا مجال له في أن يبحث في اسم القوة ليست مسألة عقلية اتفاق القوة يعرف بعض اتفاقه منهج القوة لا يعرفها اذا فكان ولابد هنا نؤمن عبليا بوجود اله ام نؤمن مع ذلك بعقيبة هو وجوب التبليغ عن الالغ وإلا لو لم يوجد التبليغ عن الالغ لما عرف نصنق القوة ولا منهج القوة ولا ماذا اعدت القوة الالغ لمن يؤمن بها او لمن يطل بها اذا فالعقيبة ودير الله يترثب عليها أولاً الذي الذي يخلق وقضية الخلق هي القضية الأولى الشغل السهل فالحق يعرض لنا نموذة تشير فأخذ في القصة أنه خلقنا من خراج من, من فيه من حمى كلها الماء والخراج يطلع فيه في أحوال المسكين وبعد ذلك فإذا سويته ونفقت فيه من روحي طاوله السابح اعطى اعطى الله السرايا وحب الحركه وهذا من نفس الروح وبعدين الروح من فكره محرمه على العقل ان يقطع من أمر ربي وما يفيث من العلم الا قليل ولكن انتم ماديون ومجال تفسيركم يهدف ان يكون ماديا فاصف الماده اللي قلت انني خلقت الخلق منها وهي الطين اعملوا فيها باصولكم الماديه فإذا كم الإنسان كنت كما قالت الخطة من عنصره يعني في الأول المدى الثانية الكثيثة العنصر السامي الرسول أم من أمر ربك إذن فسيء الأمامنا مدرق محج وسيء لا نعرف عنه سيء إلا ما أخبرنا اللغة ده. وبآثار الحياة في نفسه فخذ الشيء الذي من نوع ذلك أنت ما فيه خذ الشكل من نوع خذ المادة وبحث فيها بنساطك الجيل كما تحب فإنك ستنسهل إلى الحضية التي قالها الحق الذي اعتقدت أنه هو الذي قد كيف؟ انت مخلوق من فين يبقى لا بد أن يطلق قوان حياتك وبقاعك ونموت مما يخرج من ذلك الصير الخسرة الأرضية اللي هو الخسرة الخصبة اللي بتم بتزرعه والتباع فلما جاء الإنسان وتخذر وكذا يحلل العناصر الثربة المكسبة مش عناصر الارض بطل العناصر المكسبة التي تنبيك الضروع لبقية عناصر الارض عناصر الارض مثل 93 من جنيه ما عمل قدوله التقد دلوقتي جاجة عن المعرض فرحم بين عناصر الموجودة في الارض لأن الانسان المثلثي مش, مش عايز طول عايز اشياء كثيرة او والزرع لم يأخذ من هذه العناصر الا 16 عم والبائل مرافع الحياة ايزم كثير حياة لها مرافع كمير تستأذل هذه العناصر الكثيرة فحينما تقدم الإنسان يتصول عند نعمل وأصبح يحلل حللت حربة القصبة التي تنفيذ الزريع الذي نقتله منها ونقيم حياةنا ونستفتر ثم حلل مادة الإنسان فتصابقة تحليل آن ستسر أنصر ثم ستسر أنصر تبتد حسب الأهمية باقتصاد الاول واحد يأخذ واحدة في السنة المياه التبع للمعاصر وبعد ذلك تأثي الأهمي يأتي بالأرضي يأتي النترويجية يأتي الهيدرويجية يأتي الماغنسيون يأتي الفتفور يأتي الفتسيون يأتي الفتديون يأتي, يأتي المنجنين يأتي الحديث يأتي الـ السيموت كل هذه العناصر هذه نفسها لتعناصر الأرض فإذا كان الحقفة هنا ما خلعنا خلق صفر ثم حللت نادتك فوجدت أن عناصرها هي عناقرة تلك ألا تصدقك في أنه خلقك من أتبحث بخصا بعد ذلك فإذا صدقته فيما وقعت تجربتك المعملية لصدقته فيما وقعت من اتفاق هذه العناقر ألا تدعني التصديق فيما علمته وأذربته كيف صدقته في عمسر؟ بمنطقة التجريب الماضي يبقى لا بد أن يستردقه في العنصر الآخر وكثيراً ما كان أي مقدسين يؤتل حكم لنا غير فإذا كان ناسم مثل نفسنا وأجرينا عليه السلام صابت قال حرآن صابت بأنهم خلقنا من هذه العناصر ومن العجيز سألنا النبي نحنن ليس المؤمنين فيقال أنهم جمحوا من يطبق ربهم بتجاربهم من العجيب منهم الكافرين الكافرين هم اللي وكانها شاهدا شاهدا من اهل اذا تقبل انت أن عرفت العناصر كان عقيده ان الله الذي خلق وبعد ان عرفت العناصر جاءت امر المسجد ان كيف عالمين ان ذلك الحق اليقين عشان تصل للمعلومه إنك إياه وإنتكيل عقلكم في, في لم تتحجل على لم يقوم في الإدراكات تلك السيد لأن العقل للأساس ولا تقوم عليك لك بالعجل إن السمع والبسر والقؤادة صل إلى إجعل سان على المسيح مدنة السيد ورده نزادك إلى سيء المسيح كما قلت فإذا كان تجيل العقل لذلك السيء المسيح يبقى إذا أخذنا أن العنصر كما قال الله ويرقا يجب أن نصدق أن العنصر استنقل وحيث قال الله أنه من الأمر وما أثيث من العلم ولا قليلا فيجب أن أجعل ذلك تقى خرام على العفل أليا القرس لا لا ما تسمعون عن علم تحضير الأرواح العلم الآن تحضير قفزات في, في علم تحضير أرواح من يوم ما اتدعوا فيه تحديث له خرقة في بعض الايام كما يحدث. تحديثه خرقة على حضر ما في ناتي من تغفيره. الناس هنا تتنطط يتكتل. تغفر? وإلا نرد عليهم بردن بس جدا. انت يا سيدي يتقالف اخدرت الراح ايلا كالي حدرتك. انت لا يتقال انك حدرت الراح. وامل نجل حدرت دي الراح. الا ايجا كنت كاعر في فلما جاءت هذه عرفت انها الروح وانا سوق لا تعرفه وبعد ذلك يجيب انت لك سوق اخر الذي قال ان هذه الروح اذا لا ذا يستجن ان تكون الروح معلومة لك قبل بحيث اذا فاجأتك في جلسة بقورك تقول اه هذه الروح وانا ان يرتي شيء ليس في نثلة الموزيدين وبعد ذلك تقول هو الروح يقولك لا بسهر هذه قوة من قوة ماهو الموزيدين جاء اخرى بالنمر دي عشان تقول انا حضرت ال ال انا اخبرت فلانا يبقى فلان لازم يكون له صوره هي معروفه فاذا ما جاء يقول هي فلان واذا انت لا تعرف ال بكيف اذا حددت شيء اذا قوه هذه الروح. لا تنسى وبذلك رد على حوسه رؤيه الصوره في العجراء في جهن. لما قالوا العزراء في, في الكنيسة وفينيسة وفي الميون والدوء والمبس فإما عرفت من الجزائر كنت في ندوات من المدوات من في مدينة جماله فسألوا من رأيه في أجل المسأل فقلت لهم وضامة العزراء قالوا وقمت مكلمين رأيه يمكن لهم وما الذي أعلم أنها العزراء أكانوا يعرفون حقيقة العزراء بحيث لما جاءت الصورة قالوا ها العزراء التي نعرفها قالوا نعم أنا أريد أن أدخلهم ما الذي رأوه؟ هل الصورة الموجودة هي اللي في الخطر دي و اللي في البتاع الجنة الآن؟ الصورة من خيال الرسالين وهل إذا ظهرت العزراء تظهر في صورتها الحقيقية؟ أم لا في صورة ما تخيله الرسالين؟ إذن فما جاءت الصورة التي رأيتمها هي صورة ما تخيله الرسالين؟ فالمسألة خيال في خياله ولا سنن فعلنا حقيبه سيره مريم حقيقه حقيقه اللي سنن انصدقت الانثى الصوره دي ان هي